قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإما له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الديب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الديب ونحن عصبة اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الرب واوحينا واوحينا اليه لتنبئ انه هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَاهُمْ فِي شَائِبِهِ إِن يَرُكُونَ قَالُوا قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَلِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ وَمَا أَنْتَبِمُوا مِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَبِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخث دراهم معسودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرمي مثواه عسى أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تاوير الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فراودته التي هو في بيتها عنه نفسه وظن قتل بها و قالت هيكلك قال معاذ الله ان تغور ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم ن بها لولا الله وان ربي كذلك لنصرف عنه السوء وال فحشاء من عبادنا المخلصين واسترق اللذاب وقد قدد قميصه من ذبر و الف يا سيدا لذاب قالت ما جزا ما نراد باهلك السوء ان الا الا ان يسجن او عبرن لي قالوا ان يراودتني النفس وشهد شايد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل ان كان قميصه فصدقت وهو من الكاذبين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراور فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال وبيل فلما تنعت بمكره اوسلت إليهن واعدت لهم متكئا واعدت لهم متكئا وااتت كل واحده منهم نسكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا بَشَّرَا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَ فَذَالِكُنْ الذي لُمْتَنَنِي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجن ولا يكون من الخارجين